بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بما جنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لعلى خلوق عظيم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 ولا تطيع كل حلّ في مهينها ما زم الشائِب نميم من ناعل الخير معتد أثيم عتُلِم بعد ذلك زنيم أن كان ذمالي وبنين